وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَا ذَلِكَ سَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليهم مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون he was doing praying, and healing will make also fire. and gave foundation for you to know the number of years, and monase. He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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون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 وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْطُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 سفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا الله, دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا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 وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قُلِ الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا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 وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَمْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَعْظُرُ إِلَيْكَ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 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم, فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ تَأْكُلَ مَعْذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَتُ بِهِ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 ذَلِكَ وَلَا أَكْبَر إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت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 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَلَنَجِّيَنَّهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ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 البيينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا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 قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ أَمَتُونَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 وَاجْعَلْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدَّ بَوَأْصِدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إن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 وَمَا تُغْنِ الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظِّرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا